وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمُ يَوْمًا تَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ مُتَبَدِّيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وال ناشرا تنشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما توعدون لواقع فاذا النجوم قمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اكفيت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين